فَإِذَا دَفَأْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْرِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بالله حسيبا.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 ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر لصيبا وَإِذَا حضر القسمة أولو القربى واليسامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذلية ضِعَافًا فانخافوا عليهم فليتقوا الله Yeah. Mm -hmm. ويصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل لحظ الأنفين فإن كن نساء فوق ثلثا ما ترى وإن كان واحدة فلها النصف ولأبعيه لكل واحد منهم السدس مما سرك إن كان له ولد فَإِن لَّمْ يَكُن له ولد وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ كان له إخوة فلأمه السدق من بعد وصيتي يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرض لكم نسوى فريضة الله. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد لكم الوضع مما تركوا من بعد عصية يوصين بها أودين وَلَهُمْ النوم مما سرق ثم إن لم يكن لكم ولد كَانَ كان لكم ولد فلهم ما تركت من بعد وصيتها تُصون بها وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَانَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُرْثٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ منهما فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلوء من وصيئة يوصى بها أو Siedzieliśmy się w تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت هي الأنهار قادرين فيها، وذلك الفوز العظيم.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 وَالَّذِي أتى نذفا حشة من نساءكم فتشهدوا عليه إن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتعفاهن الموت أو يجعل الله لهن واللذان يأتياها منكم فاذوهما فإن توبا فأع فرضوا عنهما إن الله كان ثوابا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يسوبون من قريب فأولاد عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما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 بالمعروف فإن كرهتمونه تعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إِحْدَاهُنَّ النقنطارا فلا تَأْخُذُوا منه شيئا أتأخذوا له بهتانا وإثما مبينا وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأقضن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلت إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا ولا تنكحوا ما كان فاحشة ومقتا وساء تذيلا ظلمت Alaikum umma hatkum wa ماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمها تكم اللاتي أرضنكم. maha lasi damgo nasfu aoko sufu he ربائضكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتوا بهن فإن لم تكونوا دخلت Słyszeliśmy <zunky> o tym, that بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن في وَ وَآثُ أُجورَهُ وأن تصبروا خير لكم والله ظفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب يتوب وَيُرِيدُ ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما أريد الله أن يخفف عنكم وخلف الإنسان ضعيفا Yeah. لا تأكلوا أموالكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن على ذلك عدوانا وضمن فسع فنقر وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عنكم تيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنى لما مَا الله به بحثكم على بعث للرجال نصيب من مكتثه في ب منك 7 أن الله كان في كل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون والذين ايمانكم فآتوهم نطيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بأصهم على الصالحات قانتاه حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشودهن فعظوهن وهجروهن في juwunęłam z في Na إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِبْتُمْ شِطَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ وحكما من أهلها فبعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًاً خَدِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا كُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَعَلَى الْجَارِ بِالْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مبتالا تكورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل لَيَكْتُمُونَ لي مَا آتَاهُمُ وَاللَّهُ مِنْ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئانا ومن يكن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا تَوَاعَدَ أمنوا بالله واليوم الْآخِرِ وأنفقوا مما رزقه الله وَكَانَ اللَّهُ فِيهِ عليما إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِمُ مِنْ قَالَ سحسن سيضاعفها ويؤتم لذنه أجراً عظيماً فكيف إِذَا جئنا من كل أمة بشهيد شاهي دي على هؤلاء اولاي يومئذ يوا Słyszymy o tym, co się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 لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد لا تعلم ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضا لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا التبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحذفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ظهر واسمعوا وراعنا ليا باذنتهم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير منكر معي وراعينا لي بألسنتهم وقعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانضبنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لونهم الله فلا يؤمن يا اَيُّهَا الَّذِينَ أوتوا الكتاب آمَنُوا الكتاب اللَّهَ بما نزلنا مصدقا لما مِنكُمْ آمنوا بما نزلنا مخصطا لما معكم من قبل أن نقب سوجوها فنردها كان أمر الله مفهولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ما دون لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بَلِ اللَّهُ يُذَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يظلمون كيف يكترون على الله الكبير وشفى به إثماً مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبس والفاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروها la أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يسوون الناس نقيرا. أم يحددون الناس على ما فَقَدْ <تصفيق> أَتَّيْنَا <تصفيق> wa minhum man amana bihi wa minhum naufan 'anna wa إن الذين كفروا بآياتنا تنفلق لهم ما را كلما نبعث فاستلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الْعَذَابَ؟ الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا وعالحات سندخلهم جنات جري من تحتها الأدمى خالدين فيها أبدا لهم فيها. وَ جُُّ قَمهَا رَف إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَثُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ فَيْنَا Współpracujący z kimś, kto jest w إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين Słyszeliśmy o tym, co powiedziałem, Fa to te ناداتم ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمن Zahaka mu ilą وعوث وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يقل wa idha khila sa وكيف إذا أخافتهم مخيبتهم بما قد سمت ثم جاءوا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرف عنهم وقل لهم. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وَإِذَا لَّأَسْتَغْنِيَنَّهُم بِاللَّذِّنَّةِ أَذْقُونَا فِي مَا وَلَهُمْ دَيْنًا Mam mm -hmm. ما <تصفيق> Załóż. وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِسْلٌ مِنْهَا وكانوا ومن قتل مِنَ الْخَطَأِ فَسَحِّرِ رَقَبَتَهُ مِنَ السُّوءِ وَجِئْتُم مَّثْلَ مَا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِتَاقٌ فَدِيَةٌ مُتَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْمَ أرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متسابعين ثوبة من الله وَكَانَ اللَّهُ grassroots我有 które się zajął jogo i فَجَزَاؤُهُ جهنم Wszelkie prawa del فِيهَا وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ لَهُ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا وَلَا mogę nie أَلْقَى żeby monitoring you wysip presents وَمَا تَعْذِبُهُمْ إِلَّا مَا Kiedy mówię o tym, co تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير اولد Wielu z nich wierzy ضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلما وعد الله الحسنى وتضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغبرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توقفهم مذاك ثوابهم ألف جن قالوا قالوا كنا مشتبعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأسف وهم جهنم وساء المصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء łaluil لَا deę jestc c chwiją na وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ومن يهاجد في سبيل الله يجد في الأرض مراض من كثيرا وَلَئِنْ خَرَجَ مِنْ دِيَارِهِ مُهَاجِرًا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدرك الموت فقد وكان الله ظفوراً رحيماً وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفروا إِنْ إِثْتُمْ أَنْ يَكْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا Inna l-kafirin kanu وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ تَقُمْ صَلِّ لَهُمْ وَلَا تَسْفَعْ ۖ تَسْفَعُ ۖ wskaźnicy if language to existuj się żywności particularly o urządek Danie sha حذرهم else Wat الذين كفروا لو تغفلون عن haut ta pour عليكم ميل lire ولا جناح عليكم إن كان بكم مِنْ من نطر أو أَكْنَنْتُمْ فِي وَخُزُوهُ حِذْرَةً إِنَّ اللَّهَ اِذَا قَضَيْتُمُ وَلَا تَسَعُكُمُ الْأَرْضُ نَأْتِكُمْ مِن عِنْدِنَا فإذا قمأنتم فأخيموا الصلاة إن الصلاة كانت على أؤمنين كتابا موخوصا ولا تهنوا في القوم angkuô ta la mu fe كَمَا nawu nghĩa مِنَ اللَّهِ مالا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 كتاب في عقل بين الناس بما <أراكم> ولا تكن للخائمين خصيما واستغفر الله Właśnie pan وَلَا الَّذِينَ إن الله لا يحب من كان خويا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ما هم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم ها فَمَن يُجَادِلُ أن أَوْ يَظْلِمْ نَسْتَهُ ثُمَّ يَسْتَوْ وَمَنْ يَكْتِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْتِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا وَمَا نَسِيتُ بِخَطِيئَتِ أَوْ أُ مِن تُمْ نَيَوْمٍ ذِى نِ دَرِي أَوْ مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عليك وَرَحْمَتُهُ لهم Kiedyś nie ضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضلونك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير nie <śiser> znajdują się <voi> w tym samym momencie, który jest ومن يسعى ذلك ابتضاء مَوْضِعَ سي الله فسوف نؤسيه أجراً عظيماً Ona imiuciacy sełostumi ma wenia, an nam wa sa'at أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك bilalai ta pang pang lawala نعنه الله وقال لأستخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَ أُبِلَ النَ وَلَ أُمًَا م áọ na sẽ la bạc khi My jest tych mógów się w konęelimgi le o ma jadu mu i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 walifas kanu de dawn on us for woman out the communion Nie jestem w tym samym, nie من يعمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو من احسن دينا وجهه لله وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكان الله بكل شيء محيطا we have to be لا عليكم في الكتاب في وُسْعَهَا لَهَا إلا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما كتب لهم Anaci nacuło تضعفين من الولدان تضعفين من الومدان وأن تقول لي كما بالكسك وَمَا تَصْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ به عليما وإن امرأة خافت من دخلها نتوزاً أو إعتراضاً فلا جناح عليهما وصله خير وأحضرت الأنفس سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَنْ ta'u u al ta dinu dinnika kul lani ta tawar hasamu laqon wa الله كان ظطورا يتفر وقا يغني الله كل من سعةه وكان الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وقلوا Dziś, którzy otrzymali księcia do księcia, do księcia, وإن تكفروك إن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ظنياً حميداً ولله ما في السماوات وما في الأرض وَصَفِيَ بالله وَقِينَا إِذَا نَشَ نُذْ أَيُّهَا النَّاسُ لبآخرين وكان الله على من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمَنُوا كنون لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد فلا تستطيع الهواء أن تجلو وإن تلوث أو تردو o mój, jak na ziemi Ya ayuhal الذين ámanu Áminu بالله ورسوله والكتاب الذina والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب من قبل ومن يكتب بالله وملائك فيه وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الَّذِينَ tasiduna tasirina auziya ammin dumu mu'min tanhum la'in zataf ثم آيات الله يكفر بها ويتهزأ بها فلا تقودوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غيره إنكم مثلهم إن الله جامع المنافين والكاذبين في جهنم جميعا يعدهم ويمن سيطال إلا غُرُورٌ أولئك مأوى هم جهنم أَمَّهَا <تصفيق> مَغْلِفَةٌ <تصفيق> وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا خالحات سندخلهم جنات سجري من سقسها أنهار خالدين فيها أبدا وَعْدَ الله وَمَنْ أَخْدَقُ مِنَ اللَّهِ خِيْنًا ليس بأمانكم ولا أمان بأهل الكتاب من يعمل سوء يجد به ولا يجد له ومن يعمل من, من ذكر أو ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو واتبع ملك واتخذ الله إبراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وكان الله بكل شيء محيط ويستثونك o Allah, you give them لا عليكم في الكتاب في يساما مشاء لكن لا تؤسونهم ما كتب لهم Allâki na tuktuunahum ma kutib lahumna Watarghadunahum ma kutib تضعينا من تضعفين من الولدان وأن تقوم لعكما. وما تقعل من خير فإن الله كان به وإن امرأة خافت من بحلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهم أن يصلح وصلح خير وأحضرت الأنفس الشؤ كنوا وتستقوا <تصفيق> فإن الله كان بما تعملون قديرا ولن تستطيع الْبِرَّ حَتَّىٰ بين المساء فلا تميلوا كل المن فتبروها شاو المعلقة وإن we are not the same وإن يسفر وقع يغني الله كلا من سعته وكان الله ولله ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ na أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِن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 وكفى بالله وكيلا <تصفيق> إني أشأ يذهبكم أيها الناس Dziękuje Yeah. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تُعرضوا فإن na ulach, na na Yeah. 국 deductiona u naslad conf Lust aç Machine zuberszny midja zacz There's W станrebbe zmieniłように w potemku W inequity gdy nie poczuliły BON ajuda the King's reczuje ولا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غريب إنكم إن الله <سؤال> جامع المنافقون والكافرون في جهنم جميع وقد نزل عليكم كل كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يصفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى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 وَالْجَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ بِجَهَنَمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ Baquna di conta di alam وَإِنْ كَانَ لَنَا فالله يأخذ بينكم يوم القيامة o Allah, nasz tu nie ukądynu no na wą rodów wa ita kamu no conosco Yurā'ūna nātā Wala yadzpūrūna allāhi illa we are not Zdjęcia i montaż Zdjęcia i montaż وَكَوْفَ يُؤْتِ الَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اتعلوا الله بعذابكم إن كشرتم وآمنتم وكان الله ساكرا عليما La يحب الله وكان الله سبيعاً عنهماً إن تبدو خيراً أو و هو اوسع فواسع و ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفزقوا بين ورسله ويقولون نؤمن Panią Panią Panią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 Zachrywuj na dalszych sadzonych ulicę, ulicę, ulicę, Właścadz na عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا Wszystkich jestem w tej chwili, jak Czyli moi tu 1938 ınınolobomielu jest i ingredientsm możemy uzyskać a السماء فقد سألوا موسى أكبر من فالت فقالوا فأخذتهم الظالقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من لا ففنا بل وااتن ورفعنا فوقهم الطور هنوفا وقل ما لهم ادخلوا الباب سجدا وقل ما لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم że pan na że bimana cudzysłowi zacął mu Lemu mu an di a بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وَالَّذِي وَقَوْلِهِمْ عَلَى مُلْكَهُ إِلَىٰ مَا وَقَوْلِهِمْ إن Bacalna, marsicha, zabana, mały małżuła, Jo, mielam go, ما لهم به من علم إلا اتباع وما قتلوه من الله إليه وكان الله عزيزا nie jest to nie ويوم القيامة يكون عليهم كهيدا فبذل من الذين هادوا حرام nie ma عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم سبيل الله واقف دييموري دا وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك walmutinaw walal walmutun zaka walmu'minuna bi lana Zdjęcia i عظيما Zdjęcia i montaż Zdjęcia Zdjęcia i But we are... كان الله عزيزاً حكيماً Sytułowałabym to, co powiedziałem wcześniej, że to jestem w السماء على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أن زلموا بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدُّوا عَنْ تَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ظَلُّوا صَلَالًا بَعِذًا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 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحس من ربكم فآمنوا طيرا لكم وإن تكفر فإن لله ما في السماوات وَالْأَرْضِ وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق innamā المسيح 'īsan fī mawd'i yamrū rusūlū māni Uh <todgłos> الله إله واحد وبحانه أن له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يكتب تنكف المسيح pe na fipo ein ku ومن يستنكف عن عبادته ويستكذر فسيحشوهم إليه جميعا وَمَن الذين مَا وعملوا الصالحات يُظَاهِرْ فَيُرْدِ ويزيدهم من اللَّهُ وَأَمَّنَ الذين استنكفوا وستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من ذوء لله ولي ولا نصيرا يا أيها فاذا كانت قد جاءكم برهان آمنوا بالله واعتقوا به فسيدخلهم في رحمة منه وتضل ويهديهم إليه صراطا تقيما <تصفيق> يستطونك قل الله يبتيكم في الكلالة <كشفق> <مع> إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخص فلها نفق ما ترك وهو يرسلائن لم يكن لها ولد فإن كان تثنتين فلهما ما وان وإن كانوا إخ وسرجلوا النساء فلذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم